رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إ ِ ن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآكِذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا إ ِ ن الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إخوَانَ ْ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ك َ ف ُ و ر ا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بَثِيْرَةً رَحْمَةً مِن رَبِّكَ ت َ ر ْ ج ُ و ه َ ا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا م َ ي ْ س ُ و ر ً ا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ف ت ق ع د ملوما م ح ص و ر ا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا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 ولا تقتل و النفس ا التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا ي س غ ف في القتل إنه كان م ن ص و ر ا ولا تقربوا ما لليتيم ا إلا بالتيهي أحسن حتى بلغ أشد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول وأوفوا الكيل إذا ك ن ل ت م وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير و َ ح س َ ن ُ تأويلا َ ولا َ تقف َ ما ليس َ لك به علم إن السمع والبصر َ و َ ا ل ف ا د َ كل أولئك َ كان َ عنه َ مسؤول َ ولا َ ت َ م ش ِ في الأرض مرحا َ